مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بذيننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون ونبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون سافرون على هدى ناساغرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون مسافرون مسافرون على هدانا زائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون استمسكون بديننا لفضل ربي ظاهر ونبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابد مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون مسافرون مسافرون على هدانا ساغرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدىنا سافرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون ونبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تمسكوا بديننا في طوق ربي ظاهر